السلام على ورحمة الذين اصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العظام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله الله وبركاته. وكرمي علينا مع كتاب البيوع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم هنا عندنا مسألتان مهمتان في هذا الباب مسألتان مهمتان في هذا الباب قال فصل أو المتبع أو المتبع عني بالخير هو قال متى يكون متبع يعني متى المتبع المتبعين يكون متبع عني إذا كان في مجلس العقد إذا كان في مجلس العقد ما زال متبعا وهذا إقرار وإقرار المجلس عندنا خيارات ثلاثة مهمة جدا لابد من اتقانها خيار المجلس وهذا الخيار الذي فيه خلاف لكن هو كما قلنا من رحمة الله بالعباد خيار المجلس خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب خيار المجلس خيار الشرط وخيار العيب العيب خيار المجلس مؤقت وخيار الشرط مؤقت وخيار العيب مؤقت كيف ذلك يكون مؤقتا نعم أما خيار المجلس فمؤقت بالمجلس فإذا تفرق انقطع الخيار وخيار الشرطي هو على شرط وهذا اختلف العلماء على توقيته فبعضهم قال بالأساس أيام بعضهم لحديث لا خلابة ثلاث أيام، وبعدهم قال إلى شهر هذا هو قائل أحمد، وبعدهم قال هو مفتوح وهذا الظاهر هذا غير شرط. خال تاس وخل العيب وخل العيب أيضا مؤقت بأنه إذا علم العيب لابد لابد أن يذهب إلى إنجازه أو إلى حله. لكن لو رأى العيب ولم يذهب دل دل عدم ذهابه على إيش على إرضا وأنا كان رضيان انتهى الموضوع إذا كان رضيان انتهى الموضوع فالخيار الأول هو خيار خيار المجلس خيار المجلس يضبط في أنواع البيع حتى في المصرف وبيع الطعام بالطعام والسلام والتواريخ كله كله يدخل تحته عموم البيعان بالخياري قال النسائي عليه السلام البيعان بالخيار ما لم يتفرق أو يقول أحدهما للآخر اختر انت تصبح تدخل له انت تريد البطاقه ولا صوره البطاقه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق زيد جلس مع عمر فاشترى سيارة وهذه السيارة عجبته جدا واشتراها لكنه الرجل يعني عل عليه السعر بعض الشيء هو حقه خلاص البيعان لما البيعان طرد لكن يعني اتصل بي أخي قال انا أتيت بمثل هذه السيارة بأقل منها بكذا وكذا لما قال أقل منها كذا وكذا تاقت نفسه إلى الـ الـ أن يخصم هذا المال فوجد في نفسه ضيقا مجهور وجد نفسه ضيقا حتى أذن الله دال على لو أنه تعلم أن المتبايعين في نفس التوقيت في مجلس العقد له الخيار فرد البيع قال رد علي بيعتي. ما أريد أنا بيح فله ذلك ويكف له الشرع بقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقة وهذا خيار في البيع من أجل ضر ضر ضر ما يؤذي من أجل ضر ما يضر بالبيع الأول أو البيع الثاني البيعان بالخيار ما لم يتفرقة يقول أحدهم من الآخر اخت ولا خيار في الحوالة يعني لأن النص يبين أنه لا خيار النص يبين ذلك تعرفون الحوالة إيش الحوالة هي خلينا نتكلم بقى مع الأفواد دول زوم ما الحوالة أهل الزوم ما الحوالة أين الجبت أهل زوم؟ ما الحوالة؟ الحواله الحوالة تحويل الفلوس من مكان لمكان. لا هو ممكن يكون مكان لمكان بس بطريقة أخرى. مبلغ يحول عن طريق البريد طيب طيب طيب, طيب، ممتاز ممتاز ممتاز هنا من هذه من ما اسمها حنان الله دعمك حنان ماشي الحواله هنا المقصود بها تحويل الدين من ذمه الى ذمه من ذمه الى, إلى ذمه الدين من ذمه الى ذمه واذا كان التحويل من ذمه الى ذمه فلا صح فيه الخيار قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه على, مليء فليحتل. ومن على مليء فليحتل. يبقى لما قلت بأن زيد اشترى السيارة من عام وأرهقته ماديا قبل أن يتفرق قال له ما أريد رد علي بيعاتي فرد علي بيعاته حتى أن مرد ولا يقال أن عليه ضرر وقع عليه فيزال هذا ليس صحيح بالنسبة الخيار ليس ممدودا الخيار فقط في مجلس التعاقب وكذا في القسمة ولو اشتوى العبد نفسه من هل يثبت له الخيار الرفع والروضة والجهان بلا ترجيح ولا صح في الشرح الصغير والشرح المهذب أنه لا خيار لا خيار أما عقد النكاح فلا خيار فيه والفرق بينه وبين عقد البيع أن البيع عقد معاوضة بين الناس كثيرا فأثبت الخيار في للتروي بخلاف النكاح فإنه لا يقطع غالبا إلا عن تروي النكاح لابد له من جزم ما في خيارات في النكاح والهبة ايضا لا خيارة فيها لأن الهبة الزام الهبة إلزام فالهبة بلا سواب لأنه وطن نفسه على فقد العهد فلا غبن وكذا ذات السوب على الأصاحة لنا تسمى بيعا وكلام الرغم الباب الهبة يثبت في ذات السوب المعلوم الخيار ولا خيار في الرهن والوقف والعطق والطلاق وفي كل عقد جاهز من الطرفين كالوكالة والشراكة وكذا الضمان. فالهبة لا خير فيها بلا سواب لأنه نفسه على فقد العوض فلا غض كذا شوف الخيار هنا الخيار هنا لدفع الغض لتعرف الحكمة. الخير هنا لذا طيب نرجع بس السؤال في نهاية درس عزمه. لضم الغبن لدفع الغبن ولا خيار أيضا في الراهن والوقف والعسق ولا الطلاق كل ذلك عقود لا صح فيها الخيار الإلزام من الوجهين الإلزام من الوجهين وكل عقد هذا لازم من الوجهين وكل عقد جائز جائز من الطرفين قال علماؤنا كالوكالة والشراكة وكذا الضمان وفي ثبوت الخيار للشفيع في العقد في وجهان الصحومة في الشفعة الكبير في كتاب الشفاء أنه يثبت له القرار وأما الأخذ الجائز من الطرفين يصح فيه أهل الإثناء يا صحفي ذلك حاضر حاضر حاضر ما معنى الخيار طيب ناتي على المسال بناء العقل او طبعا افتح الميكروفون لو سمحت افتح الميكروفون أحد يكلمني توني برفايدة وصينة التطبيق العمل التصور والخيال يدعى وصل العلم الزوم أحد, أحد يكلمني من المايك والسائلة تبقى منتبهة ماذا فعل؟ السلام عليكم عفوا سامك ياتو. وليد تبيع له. السلام عليك. عفوا سامك ياتو. عفوا سامك ياتو. الأخرى. الأخت, تسأل... الأخت تسأل. عن معنى الخيار ومتى يجوز ومتى لا يجوز. تايميشن. الخيار هو أن يجعل الخيارة له يقبل البيع أو يرده يعني ليس جزم البيع. يعني رجل جاء يشتري سيارة. وبعد الاتفاق وأعجبته بل بعد ما المال وهو جالس مجلس العقد أخوه اتصل فيه قال نحتاج المال فقال أنا أردت البيع ده معنى الخيار إيش الخيار أنه يمدي البيع قدما أو يتراجع يقول ما أردت هذا معنى الخيار فلو الخيار إلى إمداد العقد أو خيار إلى قطع العقد هذا السؤال السؤال الثاني إيش ما هو السؤال الثاني؟ يعني ما هي الأحوال التي يجب فيها الخيار؟ طيب بس الأول فهمتم من الخيار أو ما فهمته فأفهمت من الخيار؟ نعم جزاكم الله خير. ممتاز إيش السؤال الثاني؟ على احوال متى يجوز ومتى لا يجوز متى يجوز عند العقد مجلس العقد عند التعاقد يجوز ويجوز في في عقد هو جائز من الطرفين لان العقود عندنا لازم من الطرفين جائز من الطرفين لازم جائز جائز لازم الجائز من الطرفين كالوكاله الوكاله والجعاله كل هذا جائز من من من الطرفين اذن الخيار في عقد جائز من الطرفين كالوكاله ومعنى جائز من الطرفين يعني يصح لكل واحد منهما أن يفسخه دون رجوع للآخر هذا معنى العقد جائز من الطرفين لكن لو لازم من الطرفين ما يستطيع أحد منهم أن يفسخ العقد إلا برجوع للآخر يبقى جائز من الطرفين كالوكالة أنت الآن توكلين أختك هند أن تشتري لك ثوبا أو جلبابا هذه وكاله الآن قال قبلت, أو قالت قبلت أن تشتري لك فهذه تسمى وكالة تسمى وكالة وهي من الطرفين ما ما في مهتم شيخنا ما ما ما ذلك المسألة معلومة طالما من الطرفين الصمر الس... لا الثمره فيها سماريف والعقود التي يكون فيها الخيار الوكالة أيضا الوكالة الوكالة أنها جائزة عقد جائز من الطرفين فإن يكون فإن الخيار فيه يعني أيضا إذا تعقد زيد مع عمر وقال له اشتري لي هذه السيارة اشتري لي هذه السيارة وذهب يشتري له السيارة وقال له لا ما أريدك أن تشتري السيارة مثلا هو بالخيار في تمام العقد فيه فعقد الوكالة عقد جائز من الطرفين عقد النكاح عقد لازم من الطرفين وهو عقد لازم لا يجوز فيه الخيار عقد لا لازم لا, لا يجوز الخيار فيه وأيضا الشركة عقد جائز من الطرفين فأجوز فيه أيضا الخيار العقد الجائزه التي هي جائزة من الطرفين ما الفائدة فيها بأنه يكون له الخيار لأنه ممكن أن في في التعاقد يعني بالوكالة الرجل يفسخ الوكالة ولا يدري ويزهد فينجز عمالا اختلف العمالة في ذلك العمالة أنجزها هو لا يدري أن الوكالة قد انفسخت تكون قائمة غير من قائمة هنا الخيار بيجعلها يأتي رجل يقول له طب تعالى في الحالتين أليه الخيار فيفسخ فتكون ثمرة ظاهرة في هذا الباب كذا الضمان، كذا الضمان أيضا في الخيار. وقلنا عشان نبين للأخت الأخوات الفضلات إنه زيد اشترى العمر سيارة، ثم بعد ذلك وهو في مجلس العقد زيد قال, قال قال أو أو عبيد قال لعم لا اشتري هذه السيارة صار عندي بنصف الثمن فلا يمكن أن يقبل ذلك ولا أنه يتم البيع في أكثر من ذلك أو في نصف الثمن. وهنا يفسق العبد يقول للرجل أنا ما أريد ما أريد نعم عايزة الصوت متقطع جدا <متغطى> <تصفيق> حاضر نحن. يعني أعيد, أعيد, اعيد الشرح مره ثانيه لان الاخذ بالشفعه ملحق بالمعاوضات بزي الرده بالغيب وعلم من لا يملك بمجرد قوله اخذت المبيع بالشفعه بل لابد من اللفظ من بذل الثمن او رد المشتري بدل ما تشفع من المشتري يأخذوا أو حكم الحاكم بثبوت الشفعه أما الاجاره تعلمون الاجاره جاءت سناء تريد أن تستأجر الاتيليه من منازل ما هو ما عشان كل على ايش على بابه يغني سناء جاءت تستأجر الاتيليه من, من منازل فليذ به الخير ام جلست معه وجلست وقالت صاحت لا لا على ايش قولوا لي لا على إيش عشان نعيده أنا ما يهمني الكم يهمني الكيف يلزمنا الخروج الآن طيب إن شاء الله فالإخوة والأخوات في طريق التوبة سنحيل الدرس على صفحاتنا في في عبدالله تعالى ضروري ده دوت اتفقنا في الخيار مع ان الاجاره جائزه من وجه لازم من وجه لا لازم من الناحيتين الاجاره لازم من الناحيتين لازم عقد لازم من الناحيتين لذلك يثبت فيه الخيار لذلك يثبت فيه الخيار لو استاجرت سناء من منال الاتيلييه و حسبت أن المال يعني يسير فوجدت أن المال كثير ما لم تفترق معها من نفس المجلس العقد لها أن تقول ما أريد الإيجار من أولها لأخرها ما أريد الإيجار لها لها الخيار في ذلك لها الخيار في ذلك قالوا هل يزبط الخيار في النكاح وجهان الأصحي لا يزبط الخيار أيضاً،, أيضا وفي قوله ما لم يتفرق حملها بعضهم أن يتفرق بالكلام وهذا خطأ ما لم يتفرق بأبدانهما من محل العقد ما لم يتفرق بأبدانهما من محل العقد أو مجل العقد والمساقاة كالإجار المساقات تعرفون المساقاة زرع نعم يجعله كخيبر جعل نسلهم هؤلاء الذين يستعملونها ويعني يهتمون بأمره ولهم الشطر والمساقات كالإجارة وهل يذهب الخلاص في عرض النكاح الصداق وجهان الصحيح نواة أسود وإلا ما استقام الزواج ما استقام زواج لحد طلب يعني الخيار ما لم يتفرقا يعني ببدانهما عن مجلس العقد فلو قام في ذلك مجلس مدة صغيرة أو قام مشيا مرحلا فهما على خيارهما يعني يمشون ويرجعون يجلسون في حديقة غناء ويطوفون حولها هذا كله مجلس عقد في السفينة فوق تحت كل هذا مجلس عقد كل هذا مجلس مجلس عقد فصح فيه الخيار ويقول ما أريد لادته البيع فانتفرقا بطل الخيار للخبر والرجوع في التفريقه للعاده فما عند عده الناس تفرقا يكون تفرقا لازم به العبد وإلا فلو كان في في دار صغيرة فالتفرق يخرج أو يخرج أحدهما منها أو يصعد السماء فإن كانت الدار كبيرة فباء فبان وكما قلنا الرجوع في التفرق إلى العادة، يعني لو كان لو كان في بيت والتفرق أن يرجع للسطح يرجع للسطح إذا طلع للص السطح وصعد للسطح حدث التفرق. فإن كانت الدار كبيرة وغاضش على أخوه أو على أخيه الصغير مثلا نحث في قلب شيء شيء. لكنه يستخدم الخيار يستخدم الخيار والتفريق ما لم يتفرق التفريق يكون بالعادة العرفة. العادة هي عرف يعني نشوف أنت أصلا لو في دكان والتعاقد أنك تخرج إلى خارج دكان لو ماشيين في الشارع أو المجلس كوردة مجلس النت مجلس عقد النت مجلس عقد فكيف تفرقه يغلق ذر فيغلقه إنتهى الموضوع تفرق هذا الطريق هذا كله أكثر فلو كانت الدار صغيرة فالتفرق أن يخرج أحدهما منها أو يصعد إلى السطح يعني هو الآن يبين لك في قول النبي ما لم يتفرق فإن ابن عمر انه كان إذا باع بيع وإراد إلزامه مشى إلى آخر المجلس العقد ويقول هكذا يكون الإلزام لأن ابن عمر كان يعني دقيق النظر في الأثر في هذا الباب لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيع بالخيار علم أن المسألة شائك فكان يبيع ويذهب ويقول انقضى العقد بذلك فلا خيار لك وقد ينقطع الخيار بالتفرق أو بأن يقول له اختر يعني خلاص انتهيت ماليش خيار اختر انت واترك الخيار لصاحبي فلو قال احدهما للاخر اختر او خيرتك انقطع خيار القائل لانه دليل الرضا ولا انقطع خيار الاخر إن سكت ولو ارياز واحد وفسخ الاخر قدم الفسخ ولو تبايع على عوضين بعد قبضهما في المجلس بيعا ثابتا بيع صح البيع الثاني على المذهب الذي قطع به الجمهور انه راضيا باللزوم الاول وأما خيار الشرط فإنه صح بالسنة والإجماع بشرط أن لا يزيد على ثلاث أيام لحديث لا خلابة لا خلابة فإن زاد بطل البيع وطبعا ان زاد بطل البيع هو يقول الخيار خيار الشرط ثلاث أيام يعني اشترط على زيد الا يبيع ألا ما يملك مثلا من كتب إلا إذا أتى بالقلم مثلا اشترت على شرطا أو قال أنا لا أبيع هذا أو لا أشتري منك هذه الأحزية أجلكم الله إلا أن تأتيني بالثوب الفلاني. عمر الأنصار قال سمعت رجلا يشكو إلى رسول الله أنه لا يزال يغبن في البيع فقال له النبي إذا باعته أحدا يعني فقل لا خلاف نعم خلا الب الب البيع تم استتم يتم. لا يتم. يتم. يتم لكن يتم لكن يتم لكن خار الشرط عندنا كما قلنا لا يجد عثلات ايام لحديث اذن مسعود وهو ايضا النور ان السلام عليكم قال اذا بعت إذا فقل لا خلابا ثم انت بالخلاب في كل السنة بتاعتها ثلاثة لياري فقط انت بالخيار من كل سلعة في كل سلعة تل تا تبتل الحمد لله. إذا هنا قال له لا خلابة ثم أتى بالخ... ثم أنت بالخيار في كل سلعة بتاعتها ثلاثة، وفي حديث المسرات قال يعني يعني إن الله إن أعدبه أمسكه وإلا رد قال ثلاث أيام ثلاث أيام وقت ثلاث أيام وكل التوقيت لخير شرط كله مستند لحديث لا خلاف حسنه حسنه الحديث والبخاري أيضا المحدث تصحيح وهو مرسل والبهقي قال والرجل حبان نهونق هو المشهور أن أنهم من قد إذا قال للصاحبي اختر فقد وقع نزع عادهم الخيار وترك الآخر والذي يختار وهذا من نبل خلق المكلف وي ويستدعي قوله رحم الله, الله مرأن سمع تدرس عن زبائح صم حذاء ولو وكل زيد عمرا لشراء السفينة فذهب يشتري حدث معه ما حدث وقال السفينة صف تأتي بعد يومين أخذ السور واختار, واختار سفينة ودفع المائتين كأن هذه للبنوك فهو إذا اختار غيره هل يرد المال أم يأخذه فيها نظر لكن لو أن يختار أيضا يقول له ما أريد مثلا القتال معك الرحيل معك أو التبايع معك المهم أنه مطلق الحرورية له بأن يجمع عشتات الأخوة والخيار بيجمع عشتات القلوب أيضا لأن فيه الأنس وأيضا ليس فيه الإجحاف عليهم إذن البيعان بالخيار هذه رحمه الله على العباد البيعان بالخيار هذه رحمه الله العباد خالف بذلك ذلك مالك مالك لا ياخذ به وقال عمل أهل المدينه على خلاف على خلاف الخيار وابو حنيفة قال بها ايضا ابو حنيفه يرى ان البيع لابد أن يكون لازما من قبل ان يقول هنا البيعان بالخيار ابو حنيفة يقول ومالك ايضا يقول لا خيار وقالوا عمل أهل مدينة على خلافه ما وجدنا واحدة من أهل المدينه فعلى ما قال مالك بل على العكس همة الحرم عندما يسمعون بمالك يقتضي الناس عليه لا خلابة يعني لا خديعة لا خلابة عن لا خديعة فكان بيقول له إذا اشتريت ممكن يشتري ذهبا اللؤلو أحسبه ملح فهو يقول لا خلابة عشان لو ذهب البيت وقال له ما الذي فعلت اهدرت المال فيأخذ بلاد واذهب له أنا بالخير ويأخذ السلع وهذه مراحمة هذه وهذه لا اللاعبات وإذا خرج بالمبيع عيب فللمشتري ورد هنا خالص ثالث هو خيار الشرط خالص ثالث وهو خيار الشرط واذا خرج بالمبيع عيب يعني را بالمبيع عيب كان اشترى بيتا ولا يعلم ان البيت له ميل يميل لانه ممكن يهدم وإذا خرج من المبيع عيب كالعطب في الطعام كالعور في العبد كالخلل في السيارة إذا ظهر العيب للمشتري فله ان يقول قف ويرد السلعه ويأخذ السماء اشترى عنبا اشترى موزا اشترى طعاما فوجده على طبعا كما يفعلون أنه فوق بيكون أنظر ما يكون تحت يعلم الله بما فيه فذهب إلى البيت أخرجه فوجد أن ربع هذا الموز أو هذه الفكياء ربعه في عطب فله الخيار يذهب لرده وهنا ما كان ربعه شيء للزانة وهنا زع شيء للشانة هذا الموز أو هذه الفكياء فهنا الرد مكفول بالكتاب جائز على القول العلماء بخيار الشرط باتفاق شرط جائز على القول ب بعد العافة المصلحه يعني زيد باع, باع ساعة اخوه هو قادم لابد ان يلومه فقال ما برت واشترى لأخيه شيئا وما استطاع أن يدفع ثمنهم إذن ويجب علينا ان نقول هذا عيب كبير. الشغله خلص أنا بس من هذه فيها اذا خرج خرج بالمبيع عيب فللمشتري اذا ظهر العيب ان يرده وهذه مرحمة الله أيضا بال بالعباد لكن فيها يشترط فيها شروط الشرط الأول هو أن يظهر أنه ما رضي بهذا العيب وظهور عدم الرضا بهذا العيب هو أنه لا يتاخذ في الرد أول ما يعرف العيب يذهب كالمسرّا مثلاً بعدما حلبها ثلاثا علم أنها أنها نحيلة طيب فلا بد أن يذهب يردها فإن جلس يوم أو جلس ساعة لم يرد علينا الرضا والرضا ينافي آخر قال ان الرضا والرضا ينافي القرار كما ان رجل بتاع غلاما فاقام عنده ما شاء الله ثم وجد به عيبا يعني قام سنة سنتين وجد به عيبا فقاصمه الى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه هذه المسائل بأسرها مسائل أيضا من الأهمية بمكان للتدارك حتى لا يكون النزاع والتنازع والتناحر والتدابر والوحشة وعدم الألفة بأنه لو اشترى شيئا فيه عيبا حتى لا يتهم أيضا بالغش وأكل أموال الناس بالباطل هذا وارد وارد يكون كذلك وأكل أموال الناس بالباطل فإنه في ذلك نقول له أنت لك خيار العيد اشترى طعاما من فلان واجدهم مختربا فلا ما ورد هو مختربا ماذا فعل؟ لما ورد هو مختربا والخرابق رده نقول له لك الحق في في الرد لك الحقية في الرد بخيار الخيار العيب فخيار العرب العيب أيضا يشترط فيه أيضا عدم التوقي التأخير فإنه إذا إذا توانا من الرد بالعيب دل التواني إلى الركون إلى هذا هذه السلعة وأن كان فيها عيب فلا يقبل منه قرار بعد ذلك ثم قام يعدد العيوب التي يكون بها رد العقد وهي مهمة جدا أن يكون عبد سارقا يعني باع عبدا وهذا العبد أصلا واخذها السارقة سارقا وهذا عيب كبير هذا عيب كبير أن يكون عبد سرقا أو زانيا أو آبقا أو ببخر ينشأ من المعدة سيئة يعني دون ما يكون من قلح الأسنان السرور الأسنان مقيام الأحرك ليس كخلوق المعدة من الطعام وكون الدب جموحا أو عضادة أو رفاسة طرف ساني وكذا كون عبد ساحرا أو قاضفها للمحصنات لا يمكن أن أبقى تحتها أو مقامراً أو تاركاً للصلاة وكون الجلالة تخيل سن الحيد غالبا وكون المكان تقيل الخراج أو منزل الظلماء أو يخزنون به غلتهم أو ظهر مكتوب يقتدي وقف المبيع وعليه خطوط المتقدمين وليس في الحال من نشهد به قاله الروياني وضابت ذلك كل ما نقص العين أو القيمة نقصان يفوت به غلط صحيح إذ غلب جنس في جنس المبيع عدمه فقلنا نقص العين ككون رقيق خاصيا أو مقطوع يبقى هنا يقول عيب ونقص يظهر في نقص القيمة ايضا في الامل فيها العور وايضا الضعف الشديد في الجسد الثيوبه الثيوبة عيد لأن كل ما كانت بكره كل كانت اغلى ثمنا ثمن الامل يستفاد منها قطن بياض الشعر معظوم قال انه عيب يدل على الكبر فيرد به بياض الشعر في الكبير لأنه عبارة عن الكبر والكبير في ذلك لا ينفع لا ينفع خدمة ولا ينفع عملا وتعلمون أن العبد يخدم ويعمل وعمله يستربح منه المال ويكون المال لسيدي ويكون المال لسيدي بإذن خلاصة هذا الدرس نقف عند فرع من الفروع خلاصة هذا الدرس هو الكلام على الخيار وهذه من مقاصد الشريعة وكما قلنا من مقاصد الشريعة وتحقيق ما يمكن فيه الخير للمتبايعين قلنا المتبايعين إذا كان يعني يتبايعان على سلعة معينة ويصدق القول في البيع فجاء يتبايعان أقام زيد مقام إبراهيم سؤال, إيه؟ سؤال من الواقع سؤال من الواقع حصل أف اشترى من أف قطعة أرض بيع بيع نعم قال أنا اشتري منك قطعة الأرض أنا لست مقيم بهذه البلد فأنت كم السعر لهذه القطعة قال السعر عشر ما صورتين هو شخص في بلد هو وال والبائع في بلد أخر. عن نت عن مجلس مجلس نت مجلس تعا... تعاقد قال كم سعر هذه الأق قال سعرها عشر جنيهات قال هل سعرها في السوق عشرة قال نعم قال أنا أرى إن سعرها في السوق خمسة قال لا هي عشرة قال خلاص لو كان سعرها في السوق خمسة تبين ليها بخمسة ما بعشرة وانا اوافق على البيع وانا اطيق الاقساط وخد اول قسط ونفضل نجلس جم لا لا وجدوا ان سعر السنة خمسة وليست 10 الله ماذا يفعل الان شيء؟ ما نيئم هذا يقول لا انت امضيت دفعت لي جزء من الفلوس مقدم الثاني يأخذ بالثاني الخمسه وهو تكون لا حاضر كده بالظبط انا وريتك المراسلات بين الهاني وبين الاخ بقى ياخد خمسه خمسه يبقى هنا في الخيار بهذا يا رحمة منا رحمة بالبائع والمشتري فيختار يقول لو اختار إذا رد عن يفوت من الخيار أما هو فوجب عليه الخيار يلزم الخيار يختار رحمة به وأيضا في العقود الجائزة يكون الخيار أيسر في ذلك يبقى فائدة الخيار هو أنه في مجلس التعاقد ممكن يندم على البيع فيخشى أن تكون ضاع ماله فياتيه العلم فيقول البيعان بالخيار ما لا يتفرقه فيعلم أنه واجب عليه أن, إن كانت في عقد أو في مجلس التعاقد واجب عليه عدم الجازم عدم الرد لأن الخيار للبائع والمشتري في مجلس العقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا وفي اسئله اتفضل اول كل هبة ليس فيها صم تسمى خيار عاد الهبه اللي عليها لأنها تحتوي من بيوض نعم ده صحيح الهبه المصاب عليها نزله من زيت البيوض ممتاز ممتاز ممتاز, ممتاز. الشيخ قال وضع شرط مش حاجه ربنا بحمدك اشاد طيب فده او الاختيار كنت بعمل ايش بداله الثلاث اجابات صح وفي إجابة منهم فيها نغزة معينة أنا أريدها هي تكون دي على صح. ده مش نافع في ال في الأمر ده. لازم تجيبها لك أبيض أسود برتقالي بس ويكون حالة في الأبيض. هذيك الطريقة المشكورة في ال في الامتحانات؟ هو ده وعلى النت يتم جوجل يتم وجوجل بي بي صح. لذاك أنا مش شاردة بكده أنا لازم اختبرهم وشافوني. يعني هو كل اختبار أنا واختبارهم شافوني. No, it's like an act.